حقيقه سر الكون في كنزك ا ل ن و َ واسرار غيب الغيب في كنهك ا ل ز و ِ حثثنا َََْ لكم َُْ ع ِ ي س َ ا ل ْ م َ ح َ ب َّ ة ِ و َ ا ل ْ ه َ و َ ا ِ زيارتكم تمحو للظل والنوى ا زيارتكم ت ش ف السقام و إ ن ه ا إ ل ى الجسم و ا ل أ ر و ا ح يا سيدي د و ا ء ح ق ي ق ة سر الكون في سرك انطوى و أ س ر ا ر غيب الغيب في كنهك انزوى ا حثثنا لكم عيسى ا ل م ح ب ة و ا ل ه و ى زيارتكم تمحو للضر والنواء زيارتكم تشفي السقام و إ ن ه ا إ ل ى الجسم و ا ل أ ر و ا ح يا سيدي دواء ビ حار الفيض والجود والندى محبكم ما ضل يوما وما غوى سلو تسواكم سلو تسواكم يا مجيري وناصري فمالي وللأغياري س س و ل ا, ن أ, ا ل ن فس والسوا ء سلوت سواكم يا مجيري وناصري فما لي وللأغيار والنفس والسوا ء فلا تحرموا عبدًا أتاكم لنجدة わめにしてもらうこともあるし、私たちはあなたの思いを知ってい م こともあるし、私たちはあなたの思いを知っていることもあるし、私た ل はあなたの ا いを知っていはあなあるし、なはあなもあるし、私たもるはってあ よーくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよ ا よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよ قد حضرت اشباحنا لجنابكم فمد لنا يدا وادخلنا في اللواء وصم سرنا واحمي حمانا ونجنا من الشر والاضرار يا باعث القواه فما خاب من امت خطاه حماكم وما خاب من نال الزياره او نواه فيا سيدي اني ضعيف وعاجز وذو فتره في الدين غصني فقد زواه وارغب يا سيدي مزيد هدايه شفاء لاسقامي وبرءا من الجواه اصلي الهي للمنبا سيدي محمد المخصوص بالحوض واللواء و آ ل وصحب ما متيم هائم بنار ا ل م ح ب ة و ا ل ص ب ا ب ة اكتوى ا وما قال حفيان ب أ ن ه والع ح ق ي ق ة سر الكون في سرك ن ط و ى すいません。